أحد عشر استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات التالية مستعيناً بالقائمة جديد طويلة مريحة ضيق واسع جميلة واحد هذا الدكان ضيق اثنان هذا القلم جديد ثلاثة، هذه السيارة جميلة أربعة، هذه الأريكة مريحة خمسة، هذا البيت واسع